وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجهن اثنين يرشل إلى النهار إن في ذلك لآيات لقومهن يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بالماء نسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاجِ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 مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَاهَ وَبِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه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 فرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 لاستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسكد من في السماوات والأرض طوعا وكرها Ollilla, jos kuuntelemme, niin se on samaa, että se on aura, että se on aura, että se on aura,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 فسالت أوديت بقدرها فاحتمل السيل زبد الرّبيّ ومن ما عَلَيْهِ عليه في النار بث غا أحلية أو متاع زبد مثله كذلك يقرب الله الحق والباطل فَأَم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 Mä filaubridjemi, aum, aum, aum, aum, aum, aum, aum, aum,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 ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم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 Allahu ybesukur ızqal mihhi yashaa wa yqdir wa dunya wa mal hayat al dunya fil akhirati illa mataa يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين أهمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبة من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 أكلها داهم وظلها تلك عقبة الذين التقوا وعقبة الكافرين الناف وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأهاب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلمين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 وما كان لرسول آيه يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِنَّ مَرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أطرافِهَا